كله بضو منها جميعا مجهودهم مهر نخر اش بو عردي بحسي ادم يحواي وابليسي فاما ياتي مني هدى بجا يا بني ادم يا قرة ادم هر جاراك اش طرف ما بان شنوك من هدايتك بوحات اخا ديور كرنا بريكا فمن تبعه داي هركسك الديف بيديار كرنبجت الديف و هدايتي بيت او هدايته من اينايل سر ازمانت في غنبرته فلا خوف عليه عدته صناتر صنف اشنا خوشية رجاء قيامت ولا هم يحزنون هروصاب خم ناكب السروي تشتي او تشتشوان شو ايش دنيا